واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعا منكم فان شهدوا فامسكوهن فان شهدوا في البيوت حذرا سَيَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ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 أل إك أعتدنا لَهُ عذاذًا أليم.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 وال الرِمَت عَلَيكُم أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُم وََّ تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ رِأَخِ الأخ وَبَناتُ الأُخْتِ وََّهُكُمُ الَّاتِ أَضََّكُمْ